ان تَرَى الى اللذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لا ان اقردتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا بَلَ إِن نَصَرُوهُم لَيُوَلُّنَّ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكثر فلما كفر قال إني بريم إني أخاف الله رب العالمين